عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم كبت يدا ابي لهب وتب ما اونا عنهما له وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حَمَّالَةَ الحطب في ديدا حبل من مما سد